إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بثوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من সকি দু জমিয় মলত্রো ইল চ্লাহি রব্বি রব্বি কুম নিন ইল হুয়ু বিন শুয় নিয়ার بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَاتَّخلِفُ رَبّ فَوْمًا غيْرَكُمْ وَلَا تَمونَهُ شَيْئ إِ رَبّ على كُلِّ شيءَيء حَكِي وَلَما جَ أَأَمرُونَ نَجَّنَهُ دَوْ وََّذينَ آممَنوا مَاهُ بِرَحْمَةٍ مِن وَنَجَّيْنَاهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٍ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عنير وأتبعوا في هذه الدنيا لعمة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قومهون ইলমুদ পালি হলয়ৌমে বুদু নিন হুমকু মিনলস নিহ ই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 ما تدعونا إليه مريد